خزائن الرحمن تقدم فتاة الحج يقول السائل إن حججت عن أمي أو عن أحد غيري ما هي صيغة التلبية إذا حج المرء عن غيره أولا يشترط في ذلك على قول المحققين من أهل العلم أن يكون قد حج عن نفسه أولا ثم يحج عن غيره هذا الشرط الأول فإن توفر الشرط فإذا أراد أن يلبي يلبي عنها باسمها طيب كيف ذلك النبي هو الذي أجاب مر النبي على رجل يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال لي أو قريب فقال حجشت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة في رواية أخرى مهمة جدا قال هذه لك ثم حج عن شبرمة والمعنى أنه إن لم يكن قد حج لنفسي حتى ولو تلفظ بها لغيره فهي له ويبقى لنا في السؤال كيف يلبي عن غيره يقول لبيك اللهم بحجة عن أمي لبيك اللهم بعمرة عن عمي لبيك اللهم بحجة وعمرة عن زيد يلبي ويسمي من لبى عنه أو من أتى بالنسك عنه